وقفت وأجفاني تفيض دموعها وقلبي من خوف القطيعة هائم وكل مسيء أو بقات ذنوبه ذليل حزين مطرق الطرف نادم فيا ربي ذنبي قد تعظم قدره وأنت بما اشكو يا ربي عالم وانت طعوف بالعباد مهيمن حليم كريم واسع العفو راحمون